لبيك اسلام البطوله كلنا نذل الحما كلنا نذل الحما لبيك واجعل من جماج منها لعزك سلما لبيك اسلام البطوله كلنا نذل الحما كلنا نذل الحما لبيك من جماج منها لعزك سلما سلما سلما لبيك, لبيك ينعشل الشباب له دم لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك بيك لا بيك هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي ولن سوف تنهض كي تحطم في دولتي باطلا في دولتي هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي ولن سوف تنهض كي تحطم في دولتي باطلا في دولتي ولن سوف في الآفاق الشامخة زمرد لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا قدس إني قد وهبتك من شرائيني دمي من شرائيني دمي فثمى ولن أرضى حلولاً تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي يا قدس إني قد وهبتك من شرائيني دمي من شرائيني دمي فثمى ولن أرضى حلولاً تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي habu haifa injalilanna fasahat ghadwa labbay